وَأَنَّ لََّا سَمَِّ الْهُدَ آممَن النَّ بِ فَمَ يُؤِّ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُُ بَغْْسَو وَلَا رَحَقَاء وَأَنَّ مِن المُسلِمُونَ وَمِنَّ الْقاسِِقُون وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُلئِكَ تَحََّّ رَشَدَا وَأََّا الْقاسِطَُ فَكَانوا لِجَهَنَّ مَ حَطَبَ وَأََّ وِسْتَقَامُ عَ الطَّريقَتِ لَ سقَنَاهُمَّا أَنْ 117. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلفه عذابا صعدا 118. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه 114. ما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 115. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا 116. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا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 وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنِّي أَدْرِي اقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبًّا أَمَدًا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُبْدِي عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَن يَرْتَضِهِ الرَّسُولُ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا